ذلك بأن الله مولى الذين آمَنُوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ جنات تجري من تحتها الأنفر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 كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وَيَرْتَعُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ اللَّذَّةِ للشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقْمًا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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فَهَل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها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 كان نظر المغشي عليه من الموت فاولا لهم طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم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 وَلَ نَ شَاءُلَ أَرَينكَهُم فَلرَفْتَهُم بِسمَاهُ وَلَ تَعرفًاَّهُ فيِي لَحنِقَوول وَلَّهُ يَعلَمُ أَعْملَكُمْ وَلَ نَبن وََّكُم حتىَتا نَعَلَمَ المُجاهدينَ مِنْكُم والصابرين ونبلو أخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشادوا القر رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله وسيحبط اعمالهم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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْقِرَكُمُ التَّبَخُّلُ وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّن يَبْخَلُ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 إِا فَتَحْنَا لَكَ فَحّ بِنَا لَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَم بِكَ وَماَا تَأَخخَرَ وَيُوتَّ نِعمَّتَهُ عَيكَ وَيَحْدِيكَ صِاطَم مُسْتَقمَا وَيَصَُكَ اللهَّهُ نَصرًا عزيزا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 وَيُعذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنَافِقاتِ وَْمُشِْكينَ وَمُشِْكَاتِ الظَّّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّ عَلَيهِمْ دَ إرَةُ السَّوءِ وَغَضِبًا اللهَّهُ عَلَيهِم وَلعَنَهُم وَآعدددَّ لَهُم جهنم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 وَتَسْبِيحُهُ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن ٱوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لك ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً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 تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما